أوزد عليه ورطل القرآن ترتهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ان بعضا من ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا ان لم تؤمنوا ولكن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 لم ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمن عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان